بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا دكت الأرض دك دك وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يوم بجهنم. يومئذ يتذكر الانسان واننا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي اذن من يشاء في عبادي من في عبادي يشاء من يشاء من يشاء